لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد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 اللهم إنا نعوذ بك من كل عملي يخزينا ونعوذ بك من كل صاحبي يؤذينا ونعوذ بك من كل أمل يلهينا ونعوذ بك من كل فقر ينسينا ونعوذ بك من كل غنى يطغينا إلهنا إلهنا لا تأخذنا بغتة لا تأخذنا بغتة ولا تهلكنا فجأة إليك المشتكى وبك المستغف وأنت المستعان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا ونعوذ بك من ضيق يوم القيامة ونسألك تعجيل عافيتك وان اسالك صبرا على بلائك وخروج من الدنيا الى رحمتك وخروج من الدنيا الى رحمتك سبحانك تكفي عن كل احد ولا يكفيه من كأحد. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم ثبتنا من أن نزل واهدنا من أن نضل اللهم حل بيننا وبين الشيطان وعماله واكفنا شر من أرادنا بسوء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا من أن نتكلف ما لا يعنينا وارحمنا وارحمنا من ابنا تكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسنا النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا من غضبك وعقابك ومن شر عبادك ومن شر الشيطان وجنوده ومن شر ما يظهر بالليل ومن شر ما يكمن بالنهار ومن شر كل ذي شر لا نطيق شره ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها اللهم انا نعوذ بك منها مذات الشاطئ ونعوذ بك ان يحضروا الهنا لا تجعلنا من الاشرار ولا من اصحابنا ولا من أصحاب النار ولا تحرمنا صحبه الأخيار اللهم احينا حياه طيبه وتوفنا وفاته طيبه والحقنا بالصالحين الى هنا إله تفضل علينا في هذه الليلة بالشفاء التام لنا ولمرضى المسلمين اللهم اشفينا واشفي مرضى المسلمين اللهم أكرمنا وإياهم بالصحه والعافيه اللهم اشفنا شفاءا تاما شفاءا من ما شفاءً كاملا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشك مريضنا وسقيمنا ومبتلانا اللهم أسعد أهل كل مريض بشفاء مريضهم وخص من ذلك من حضر جمعنا أو أمن على دعائنا ومرآنا اللهم إن لنا إخوانا وأقريبا على الأسرة البيضاء لا يعلم حالهم إلا أنت لا يسمع أنينهم إلا أنت لا يشعر بأوجاعهم إلا أنت لا يقدر على رفع ضرهم إلا أنت اللهم ألبسهم لباس الصبر والعافية اللهم ألبسهم لباس الصبر والعافية اللهم إنهم مهمومون مهمومون فعجل لهم الفرج يا اللهم أسعدهم بالعافية أكرمهم بالعافية متعهم بالعافية جملهم بالعافية فإنك أنت يا ربنا رب العافية بسم الله خير الأسماء بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله إذا أصبحنا بسم الله إذا أمسينا وعلى الله توكلنا بسم الله على قلوبنا بسم الله على أنفسنا بسم الله على أهلنا بسم الله على مالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء الله الله ربنا لا نشرك به شيئا الله أكبر وأعز مما نخاف ونحذر عز جارك عز جارك جل فناؤك تقدست أسماؤك لا إله غيرك نعوذ بك يا من شر انفسنا ومن قضاء السوء ومن شر كل شيطان مريض ومن كل ومن شر كل جبار عنيد الهنا يا ربنا يا رب بَرَءَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ إِنَّ وَلِيَّنَا اللَّهَ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد بعدد كل دار